يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا الله والعزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب انو ايات محكمات ان ام الكتاب هن ام الكتاب واخر متشابهات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 119. وإنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 110. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار ذٰلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ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 قَهَرَتْ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَأَوْفِ لَنَا ذُنُوبَنَا, فاغفر لنا ذنوبنا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 مَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُل لَّهُم مَّا مَلَكَ الْمُلْكُ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَن يَشَاءُ وَيَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن يَشَاءُ وَيُعِزُّ مَن تشاء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 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمٌ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّدِيمِ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 الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربا قال رب هبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم وصل لي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصرا وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين قال ربي انا يكون غلاما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 يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديه إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت للملائكة يَا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيا في الدنيا والآخرة ومن المقربين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 أَنِي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَى وَالْأَبَرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّيُكُمْ بِمَا تَأْكُنُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ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 116. رغم الذين الصَّالِحَاتِ وعملوا الصالحات فيوفيهم مجورهم والله لا يحب الظالمين 117. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 118. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب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 ان الله هو العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا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 وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَمْ تَكُونُوا بِهِ عِلْمًا علم. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ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 يشهدون يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقال طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجهنها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 يؤتيه من يشاء والله واسع العليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من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 119. الله يحب المتقين 110. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك, أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلغون ألسنة بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من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 119. وبما كنتم وَلَا 110. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا 111. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم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 في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ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 126. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشيدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين 127. جزاء 119. قالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 110. الذين تاموا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 111. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم 124. لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون 125. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 126. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا فلن يقبل من أحدهم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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزلت توراه قل فأنت فألتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله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 وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ يَبْغُونَهُ عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيْلُهَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَهُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَى حُفَّرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا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 119. وأما الذين سوزدت وجوههم أكفرتوا بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 110. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله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 كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَأَامَنَ إِنْ أُنْزِلَ الْكِتَابُ لَنْ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقعتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم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 يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 124. ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون 125. ها أن تؤلائ ان تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا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 ان الله بما يعملون محيط واذا عدت من اهل الكتاب يؤل المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذ هم الطائف فتان انكم ان تفشلا وَلَّهُ وَلمَا وَلَ اللهَّهِ فَلَْتَوَنكَ لِمُؤمنِنون وَلَ قَدَنَ صَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدِر وَآنتُم أَذِلَّ وَتَقَ الله لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُم رَّبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بلى إن اصْبِرُوا وَاتَّقُوا وَيَأْتُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يَنصُرُكُم مَّرَبُّكُمْ يَنصُرُكُم مَّرَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ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 واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله الرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وَالَّذِينَ يُمْتَتِقُونَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المحسنين والَّذِينَ عِنذَا فَعلوا فَاحِشَة أَوظَلَنُ وَافُسَ ذَكَرُ اللهَّه فَستَ فَرُولِذُنُوبِم وَمَيْ يَوفِ رُّنُوبَ إِ اللَّ وَمَ يَوفِّلُ بَ اللَّ وَلَن يُصِرُوا وَعَلَ مَا فَلُ وَهُمْ يَعَلَون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 وَيُمَحِّصِ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ فقد رأيته وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تأو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن انظُرُوا وَاللَّهُ شَيْءٌ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ النَّفْسُ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدِ الثَّوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يرد ثواب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 اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وهو خير سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواه النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حَتَّى إِذَا فَرِحْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يريد الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا بغمّا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 126. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 127. يقولون هل لنا من الأمر من شيء 128. قل إن الأمر كله لله 129. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ, وقالوا لإخوانهم إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ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 ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان ومن يظن الياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله من كان با بسخط من الله وما جهنم وما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 يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ مَعَاصَبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ ذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ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 ما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا اظن في الاخرة ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا حسبنا الذين كفروا انما نؤمني لهم خير لانفسهم إنما نلي لهم ليزدادوا إثماه ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذرى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله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 118. فضله هو خيرا لهم بل هو شروا لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله الميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير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 فما توفون وجوركم يوم القيامة فمن ذحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم وَلَن تَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ 117. ولا تكتمونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون 118. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فَلَا تَخْسَبًا النَّهُم بِمَفَزَةٍ مِنَ العذاابَ فَلَا تَخْسَبًا النَّو بِمَفَزََةٍ مِنَ الْ العذابَ وَلَو مذَابُ لِي وَلِناهِمكُ السَّمواتِ وَالْأَلْضِ وَلَّهُ وَلَ كُل شَيْهٍ قَدم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 يَرِمُ وَؤذُوا فِي سَبِيلِ وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لِأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ الله والله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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن مَا أُوزِلَ إلَْكُمْ وَمَا أُزِلَ إلَم خاش عينَ للِنا قاشينَ للَِّهِلَ يَشْتَونَ بآياتةَِّ ثمَمَنُ قَللَ أُلَاِكَ لَ مَا جُرُهُمْ مَنْ دَرُِّمْ إِ الله, الله سَرع فِسَابَ